الأمر بالمعروف والعفو والإحسان هذا ديننا دين الإسلام هذا ديننا دين الإسلام السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا ديننا ولقاء جديد مع فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والحقيقة إحنا بنطرح الأخلاق من منظور ليس سرديا يعني إحنا فضيلة الشيخ لا يريد أن يدغدغ مشاعر الناس بكلام في وقائع الأخلاق وإنما نريد أن نعمل العقول الناس في فهم يختزل لكثير من الأخلاق زي ما بنتكلم في العدل الناس بتبص عليه أنه بين في القضاء وزي ما بتكلم في الصدق الناس بتظن أنه فقط في القول كذلك أيضا موضوع النهاردة اختزله كثير من الناس في الفلوس لما نتكلم عن الجود نسألك إنسان جواد جواد يعني ايه بيدي فلوس فقط إنما هناك مراتب كثيرة للجود وأنواع كثيرة من الجود عشان عايزين نرجعها تاني للناس اللي معاش فلوس كيف يجود بماله يعني واحد فقير هقول له خليك جواد هقول لي جواد منين ما معيش؟ فده يمكن ممكن نطرحه مع فضيل الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل السلام عليكم الشيخ حازم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزاك الله خيرا فإنما التقط الخيط من آخر جملة ذكرتها وهي أنا فقير من أين أجود فأتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس فقير يجود بجهده نعم بالجزء اللي يقدر عليه ولو كان مالا قليلا فالجود والسخاء قد يكون من الموجود كما يقولون الجود من الموجود أو الجودة من الموجود الحديث يقول خير الناس فقير يجود بغاية جهده يعطي ما دم معه قليل حتى ولو كان ولذلك قال العلماء إن الكرم ضده أمران لا أمر واحد التبذير لا شك أنه ضد الكرم تبذيرني أبذر لا شيء ليس من الكرم لا. ولكن قالوا أيضا التكلف ضد الجود التكلف ضد الكرم أني أتكلف الشيء الذي يجهدني وإنما أنا أجود بما هو موجود فمثلا لو أن عندي في البيت طعاما معينا وجاءني ضيف أقدم له من الطعام أم اضن بالطعام أقول لا خلي لي وللعيال هذا كرم أن أعطيه من الموجود أما أن أهلك مالي مثلا أو أني أحدث شيئا جديدا أو اني أجهد البيوت كثيرا هذا من التكلف فالجود هو أن أقدم دون أن أغير دون أن أدخل المشقة لا. وأما الجود فإنه وأما التكلف فإنه تكلف ما ليس موجودا لا. ولذلك السخاء في الحقيقة أنا عايز أستبعد بعض المعاني يعني نريد أن نستبعد لأن إحنا ممكن لما نيجي نتكلم عن السخاء أو الجود نتكلم عن الإنفاق عن الصدقة لا أنا أريد أن أستبعد هذه المعاني لا. أريد أن أقدم حتى الجود على ولو على غني ولو على من ليس محتاجا الله عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه نعم. لم يقل وما أنفقتم من صدقة أو من مال نعم لم يقل وما أنفقتم من مال من صدقة من زكاة نعم. ولم يقل ما أنفقتم على فقير أو على محتاج وإنما قال من شيء،, نعم. من شيء حتى لو أنك أطعمت غنيا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وأن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف أفضل الإسلام قال أي أي الناس خير قال خير الناس اطعام الطعام وإلقاء السلام وعبد الله بن سلام قال هذا قال كان أول ما سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وقعت عيناي على وجهه وهو نبي الله قال أيها الناس أطعم الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس اليوم فدخلوا الجنة بسلام إذا السخاء هنا أمر موصول بالجنة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أن السخاء كأنه حبل نازل من الجنة فمن تعلق به وصل إلى الجنة قال السخاء شجرة في الجنة السخاء شجرة في الجنة أغصانها مدلاة فمن تعلق بغصن منها دخل الجنة نعم وإن الجود من الإيمان وإن الإيمان في الجنة إذا الجود والكرم والسخاء في حد ذاته ولو مع غني ولو مع ولو مع ولو مع هو في حقيقة الأمر طريق إلى الجنة بلا شك طب أستاذ حاجم عايزين برضو يعني كما بدأنا الحلقة الحالة عايزين نمسك الخيط من منظور اللي هو ممعيش يعني ما معيش روس مش هقدردل اي حاجة هل الجود مراتبه تختلف يعني هل مسألة انه لو جدت بوقتي لما فعلت حد هل ده جود يحسب جود هل لو جدت بعلمي زي ما النبي مثلا كان يجي واحد يقول له يعني انا توضأ بماء البحر كممكن يقوله اه او لا او خلاص انما قال مثلا هو الطهور ماءه وزود صلى الله عليه وسلم الحل ميتته كما قال هو لا شك ان نفسيا, نفسياً الذي يبخل بماله يبخل بعلمه ويل للذي يبخل بعلمه يبخل بوقته والذي يبخل بوقته بوقت البخل يا ستي اه عن مستودع كده فالواحد ما بيطلعش منه حاجه أوه. لا فلوس ولا وقت ولا علم ولا بسمه يقتل المكارم الاخلاقيه حتى يستخسر ان تبسم في وجه الناس ليه يعني ليه؟ لأنه ولذلك كان في حديث النبي عليه الصلاه والسلام كلمه عما اياكم والشح فإن الشح قد اهلك من كان قبلكم ياه yeah. لان الشح وانا لما هطلع مش هينقص اللي عندي ده انا هبتسم وارجع تاني لكن مش راضي ابتسم ابتسم لك ليه انفق عليك ليه اقول لك معلومة ليه فيتحول فيت... الانسان الى انسان ضنين yeah. وبل اذا رأيت انسانا يقول لا تقول له يا اخي بت... بت... بت... له ليه مجوش لازمة ولذلك ذكرها الله تعالى في صفات أهل النار وفي صفات الكفار وفي صفات المنافقين وفي صفات قال الذين يبخلون ده مش بس كمان ويأمرون الناس بالبخل لا عمل بضغط كمان وبيكتون جماعة ليه ده كله عشان ايه بتعمل ده كله ليه يعني والدرجات الشيح يبقى الوحده الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وانا بستغرب والله طب اللي بيبخل اللي بيبخل بيتصور انه بيحتفظ بشيء عنده مش عايز يطلعه طب بتأمر الناس ببغل ليه لا. لذلك ده دليل على ان النزعة مش نزعة مالية دي نزعة نفسية هو اصلا مش مستعد ان الخيرات تخرج كهذا الذي وقف وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا, ولا ترحم, ترحم احدا معنا. سوان لا. طب ليه ليه انت مالك هو انت هي دي خزنة ربنا لما يرحم حد معاك لا هو عايز الانفراد انفراده بشيء فقال لما تضيق واسع لقد ضيقت واسعة هو ده اللي ربنا قاله في صورة الإسراء لما قال قل لو أنتم تملكون خزائنا رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق يعني في, في شيء عند الإنسان كده يشعر زي ما البخيل مسألت التملق وعايز الدنيا كلها تبقى كده ويحرم خيرات لا جل وعلا من الناس يعني ولذلك هذه الآية إذا لأمسكتم دي كان بعدها وكان الإنسان قتورة مق يعني لو, لو تعرف حضرتك الفتلة التي تكون داخل نوية البلح خطمير نعم اه يعني لما الواحد يكل بلحاية او تمرة في فتلة كده نسيج داخل فيضرب في القرآن بها المثل ان الانسان سيضن بهذه الفتلة ان يعطيها لفقير ليه لانه هذا مرض عنده المسألة ليست مرتبطة بما الذي سيبقى عندي وما الذي سأعطيه ولذلك وانما مرتبطة بمسألة نفسية لا انا مش عايز حاجة توصل مفيش حاجة تخرج مني لحد ولذلك كان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان السخية قريب من امور ثلاثة قريب من الناس قريب من الله قريب من الجنة طب البخيل العكس بعيد عن الناس بعيد عن الله بعيد عن الجنة وقريب من النار نعم وقريب من النار نعم فالبعد عن الجنة بالسخاء فقط ولذلك كان مما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام خصلتان لا تجتمعان في مسلم أبدا البخل اللي هو الشح هنا يعني البخل وسوء الخلق لا يمكن واحد يكون مسلم يجتمع فيها تاني خصلة تاني وقد ورد عن على النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كل يوم هناك ملكان شغلتهم واحد يقول اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي منفقا خلفا والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا تلف, نعم. تلف. أن تتلف أموره نعم. ولذلك نحن هنا أمام شيء يجعل بركة في حياة الإنسان ويجعل خالفا عليه في ماله ويقربه من الجنة ويقربه إلى الناس ويقربه إلى الله مسألة كأنها تحل كل المشكلات آه. عثمان بن عفان لم يستطع أن يبلغ درجة ما ضر عثمان ما فعل بعد يعني لن يضار عند الله بأي ذنب يفعله إلا بسخائه إلا بسعة السخاء والعطاء نعم طيب فضلت شيخ هذي ممكن عايزين برضو نتوقف عند حاجة قوي حاجة ذكرت وصل الكلام يعني نقصد انها صفة نفسية نعم صفة نفسية وليست صفة مالية نعم أو صفة أداء لأ ده صفة نفسية انا ادي وسيب الناس يد وحب العطاء ولا انا بخيل و و و وجمع فأوعى, آه فاوعى ده بيصل الى بظن بالمشاعر احيانا بيظن بمشاعره على الناس بحبه على زوجته بحبه على اولاده نعم صدقت نعم طيب حاك انت ذكرت نقطة مهمة جدا وحنا بنتكلم وهي مسألة اولا الصفات النفسية دي احنا حنرجع عشان نعالج دي فينا ازاي يعني في الجزء الثاني إن شاء الله من الحلقة أنا ما عايز أتوقف عند قضية مهمة جدا ازاي أطلع من قلب الإنسان أنا أعمل كده ليه يعني زي ما حالك أنت قلت بيعد في تساؤل أدود بعلمي ليه يعني ممكن يبقى دكتور في محاضرة وعايز يقفل معلومة بشكل معين عند ناس معينة ممكن يكون عالم وتلامسيته عدد دامه يحتفظ لنفسه ببعض الأشياء مش عايز يبسط هذا العلم بمنتهى القوة وبيسأل نفسه ليه أعمل كده عشان إيه جرت سنة الله عز وجل أنه ما من شيء راكد وآس إلا فسد وما من شيء يجري إلا صلح فلو إنسان أخذ شهيقا ولم يرسل زفيرا يموت ولو او اخذ شهيقا وغطس في الماء فلم يخرج منه ولم يجد شهيقا بعد ذلك ولا زفيا يموت لا. لو ان انسانا عنده طعام ووضعه في غرفة او في نملية او في ثلاجه او في وبقي سيفسد لو ان الماء ركد لن فيه الامراض وسياسا وتنتشر فيه البعوض والبيض الحشرات وتصبح وهناك ماء يتغير بطول المكث وغرق الطحالب فيه وما الى ذلك انما الشيء إذا وحتى الدم حتى العضلات حتى الجسد فأراد الله عز وجل أن يجعلها سنة للبشر ولن تجد لسنة الله تحويلا أن الشيء الذي تأخذه وتعطيه هو الذي يصح فقط وأن الذي يبقى معك يمرض ويفسد ولهذا كان قول الله في الربانيين قال بما كنتم تعلمون الكتاب الكتاب وبما كنتم تدرسون نعم فأنا أدرس أخذ علما نعم. وأعلم طب نعم. أنا هعد أتعلم وازداد علما حضراك سألت سؤال كده مش كده نعم طب وندي معلومة ليه فلو أنني تصورت أنني سأدرس دون أن أعطي علما فقال فمن كتم علما أصبح مهددا بالعذاب من الله عز وجل الجمه الله بالإجام من نار يوم القيامة نعم وأنا لكي اكون ربانيا ولكن كونوا رباني ما كان لبشر أن يؤتيه الله الملك الكتابة الكتاب والملك والحكم والكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم رايح جاي بما كنتم تعلمون بالضبط فلو انني اخذت ولم اعطي لنزعت عني الربانية طب الجود والكرم هنا لا بد أن يكون فيه ضخ في المجتمع. فلو أنني أخذت فقط لكنت كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء نعم. فالكرم ضرورة لي قبل أن يكون ضرورة لمن يأخذهم طيب حازم يعني عايزين نسأل سؤال مهم جدا هل وأنا أفعل ذلك لابد أن انتظر جزاء ده في الدنيا ولا أنتظره في الأخرة ولو ما حصلش في الدنيا أرجع أشكك في مسألة الجود حنجاوب على هذا السؤال بعد هذا الفاصل فابقوا معنا هذا ديننا دين الإسلام. دين الإسلام هذا ديننا دين هذا ديننا دين سلام عليكم ورحمة الله حاكنا طرحنا سؤال على فضلت الشيخ حازم قبل الفاصل سؤال مهم أستاذ حازم قال أخذ ودي المجتمع حيحدث فيه ضخ لكن المشكلة أنه في بعض الناس بتتوقف عند ماذا سأجني يعني أنا هعمل كده حجود علشان حجني من وراء جودي بأي شيء كنت بنقول متفقين عن الجود بالمال عن الجود بالنفس عن الجود بالوقت عن الجود بالرياسة عن الجود بكل شيء من معين الجود المتعددة التي كانت في حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أما أنني أحتسب عند الله فنعم يعني أنا أفعل الفعل اللي هو الكرم أوجهه إلى رب العالمين ربي عبادة السخاء درجة من درجات التعبد وأما أنني واثق تماما أن الله يخلف فعقيدة يقين نعم. الله تعالى يقول سبحانه وتعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه نعم موقن بعض الناس ممكن أنت ممكن ينفق ولا يجد الإخلاف في الواقع فهل معنى يخلف أنه لازم يخلف عليه في الدنيا ولا قد يخلف عليه في الآخرة يخلفه في الدنيا ويزيد في إخلافه عليه في الآخرة نعم. أما إخلافه في الدنيا فإنه ليس بلازم أن يكون بالطريقة الساذجة التي أحيانا نستخدمها أنه أنفق عشر درهم الساعة أربعة فجاءه مئة درهم الساعة خمسة ليس بضرورة في ناس بتفهم كده أنه عطاؤه أنه مثلا أنا الديت يا جماعة أنا طبقت الكلام الكنيسة في التلفزيون وألبتو نفخي أمفق أمفق, أمفق أدنا بننفق لحد ما بيتت خرب من وجه نظرو مش شايف فيه بجني فالنظر تحت العقيدة دي هل أنا وأنا أتعامل مع الله جل على أتعامل من منظوم من منظور أخروي ولا لازم تبقى الأمور الدنيا وقع تحت إيديه إذا هناك شخص يوقن بربه وهناك شخص يمتحن ربه بيختبر ربنا الله هذا اجتراء وسوء أدب مع الله هذا ليس شأن العبد، وهذا هو الذي يجعل الإخلاف يتخلف. ما يجيش لأنك لم تكن موقنا. العبرة أنك عندما كنت تنفق كنت موقنا برب العالمين. أنت لا تختبر، أنت متأكد. إنما إذا قال العبد، طب والله لما شوف الشيخ خالد اللي قالوا ده مزبوط ولا مش مظبوط خلينا جربوه في خمسة جنيه في. مم. وشوف هيجي بكرة الصبح خمسين جنيه وللأ مم. هذا شخص يختبر ربه ويجترئ على ربه ويسيء الأدب مع ربه مم. والله سبحانه وتعالى لا يتقبل الصدقة إلا ممن قال الذين يؤتون ما آتوا لا مش الصدقة حتى الأي إنفاق وانظر إلى الروعة أنا كما قلت شوف يا أخي الكريم كما قلت في الآية اللي بتقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلف أنها مطلقة للصدقة وغير الصدقة كذلك أقول والذين يؤتون ما آتوا صدقة م. أو كرم أو شيء م. وقلوبهم وجلة بمتعلق بالأخيرة يعني يبقى إذن أنا وأنا أوتي سواء مال أو غير مال سواء المال ده صدقة أو إكرام لابد أن يكون قلبي معلقا بربي مم. فإذا كان قلبي معلقا باختبار الأمر فقط فإن هذا مما يفسد الصدقة ولا يجعلها مقبولة فماذا يخلف الله يخلف عليك إذا أنت قصدت بصدقتك وجه الله أنت قصدت اختبار قواعد أنت بتمتحن ربنا مم. ولذلك نحن هنا نقول إن العبرة بقلب يصدق في التوجه إلى الله عز وجل مم. الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يجد الرسول شيء أن يطعمه إياه ما لاش حاجة يضيف بيها فقال من يضيف هذا اليوم؟ فأخذه رجل إلى بيت واحد من الصحابة خذ إلى البيت والرجل ليس عنده في البيت شيء مش عارف حاجة. فمرأته القصة مشهورة أن أن المرأة لا نعم لا نعم ما عنديش غير أكل الولاد الصغيرين ناميهم الولاد بدون طعام. وافسدوا المصباح بحيث نعم. الدنيا بقى الظلمة وقعدوا يمثلوا كأنهم نعم. بيأكلوا ويعملوا صوت للفم بحيث لم, يص... لم يعد هناك من يأكل في البيت كل إلا الضيف ومتصور أن كله بيأكل كله. نعم كان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح لقد عجب الله عجب إيه ده؟ إيه ده؟ عجب الله لقد عجب الله من صنيعك بالأمس بضيفك يعني اللي انت عملته دام بارح كان من الأمور المثيرة للعجب وللاعجاب وعجب الله عز وجل فنحن عندما ننظر إلى مثل هذه الواقعة نقول إن العبد حينئذ إنما ابتغى وجه الله وإكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإكرام هو الذي وجهته أمة الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم حبون يحبون ]ه. من هاجر إليهم ولا يجدون لش أنا قلت له. لحضرتك إن السخاء صفة نفسية وليست مالية ولا, ولا في يجدون صدورهم. في صدورهم حاجة مما أوتوا هو مش شايف أن الفلوس دي بالنسبة له حاجة هو عايز يحتفظ منه ده هو أعد يطلعها إن هذا المال يعني المال اللي يملكه الانسان سواء كان مال فلوس ورق وفضة او تمر او غيره ده ده خطر على الانسان قال الا من فعل فيه هكذا وهكذا نعم الله طبعا هاعد اصرف كده وكده ايوه لان الانسان حين اذن الا ان تكون خيلاء مخيلة وستاذ حاجة برضو نتوقف عند نقطة مهمة قوي هل الواقع اللي احنا, احنا, احنا بنقرأ هذا الكلام يا سلام على الصحابة اللي هو طف النور و حضرتك ترى هل نستطيع أن نصنع نمازج بهذه القصص وهذا الواقع اللي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في واقعنا المعاصر الآن لأنني لو وجدت نفسي لست متعلقا بالمال سأخرجه فكيف نستطيع أن نصنع في الواقع المعاصر إذا استطعت أن أجعل المؤمن يدخل الإيمان إلى قلبه فتصغر الدنيا ويعظم شأن الاخره اسمع يا مولانا نعم بيجي موظف في المؤسسه التي يعمل فيها يدخل عليه فجاه رئيس مجلس الاداره لما يدخل رئيس مجلس الاداره تلاقي الموظف عينه زغللت وقاعد قدامه وفي حاله نعم كويس تاني يوم تاني يوم مباشره يدخل عليه رئيس مجلس الادارة ولكنه يدخل في هذه المرة في صحبة وزير يزور المؤسسة فاذا بالموظف اذا لا يرى رئيس مجلس الإدارة من شدة هيبة الوزير ثم بعد يومين يدخل رئيس مجلس الإدارة والوزير في صحبة رئيس الجمهورية يزور المؤسسة فاذا بنفس الموظف كأنه لا يرى احدا الا رئيس الدول الله أين ذهبت الهيبة التي كانت لرئيسي المؤسسة ثم للوزير جاءت هناك هيبة أعظم فالمسلم إذا جاءه الإيمان وتهيب أمر الآخرة واستعظم ما عند الله ورأى جلال الله وعطاء الله تصغر في نفسه تلك اللعاعة بشكل حديث سماهة لعاعة من لا الدنيا لا. ال ال ال الحاجة الدنيوية التي تذهب تصغر في نفسه فتراه سهلا أن يتنازل عنها أنت اليوم إذا جئت إلى مساكن الدوئة وناس سكن في المساكن وتدافع عنها ولا تريد أن تخرجها تقول له ده مساكن عشوائية ما هيقعد في الـ في, الـ في الطل طب دي مش مساكن عشوائية دي مساكن ليس فيها صرف صحي ولا مياه ولا شيء إنما لو أنك أشرت إليه هذه الشقة اللي فيها مية ونور وكهربة وصار في الصحي العقد العقد لك تفضل خد البيت اللي أنا كنت فيه لأنك أعطيتني بدلا منه نعم. لذلك الإسلام عندما ألقى الإيمان في قلوب المؤمنين ألقى إليهم ما يتمسكون به فرأوا ان الفلوس اللي معاهم يمكن أن يجودوا بها وأن يسخوا بها لأنها لم تصبح الشيء الغالي عنده إنما النهاردة يا شيخنا لما يبقى الإيمان ضعيف والعبادة ضعيفة وليس هناك ما يمكن أن يقدم واليقين أحيانا بيكون ضعيف لازم مطابق كل إذا كان إيمان ضعيف إذا كان النظر إلى الآخرة ضعيف أصبح الضعف ضريبة لازم خلاص فالضعف المتواصل عند البشر في الإيمانيات جعلهم في النهاية ينظرون إلى المال نظرة عظيمة جدا ضخمة فاخرة إنما إذا عرفوه على حقيقته جادبه وب ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا المال خضرة حلوة حاجة حلوة جدا حاجة لطيفة جدا لكن اذا رايته النهارده انا لما حضرتك تيجي الى بيتي انا وتقول لي المكان اللي انا قاعد فيه ده كده اقول لك ما شاء الله ده حاجه فاخره تقولي طب تاخده وتعطيني بيتك اقول لك لا طبعا ليه لان انا عارف ان ده ورق كل دوارة ده لو تشال ولا حاجة فين نعم. البيت إنما الاغترار بأنه قصر مشيد يجعلني, يجعلني يقول آه والله يا سلام لو أعد في هذا القصر المشيد نعم. إذا المعرفة الإيمان هو معرفة الحقيقة إذا عرفت الحقيقة أصبح ولذلك أصبحت الدنيا عندي بسيطة الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة سبحانه وتعالى كان هو نفسه كما يقول كان قد بخل بها على الكافر طيب أستاذ حازم برضو عايزين نتوقف عند نقطة مهمة دي مشكلة في البيوتات المسلمة الناس زي ما قلنا احنا في بداية الحلقة بنحاول يعني نصحح المفاهيم الخاطئة الضن بالمشاعر يعني كثير من الزوجات الانحرافات التي نراها في المجتمع تأتي الزوجة تسأل الشيخ حازم وتسأل المشايخ نعم أنا طول زوجي من كتر ما بيضن مشاعره مش جواد بمشاعره معايا في البيت وصل به الأمر هنا بسمع من آخر فكيف نستطيع بالإيمان أن نعالج نفسيات الناس في مسألة أنه يطلع الجود في مشاعره في وقته في ماله يعني نكبر المفهوم ده عنده شوية أولا هذا القول فجور من المرأة التي تقول به نعم فجور منها وانحراف وفسوق نعم لأنها إن وجدت زوجها ليس من الذين يعبرون عن مشاعرهم فهذه صفة في البشر أحيانا فعليها هي أن تعبر له عن مشاعره فتنتقل العدوى ولكن لأنها قبل أن تتزوج كانت تغمض عينيها وتسرح في أنها ستسمع من زوجها هذا الكلام فإنها ظلت تنتظر، فهي البخيله ليس هو، هو الذي هي التي تبخل الآن. نعم. إنما لو أرادت أن تكون كريمة وأكرمته بهذا الكلام هي تتحول إلى أن تعطيه هذه المشاعر. لوجدت لو ربما، نعم. فهي وليس عذرا للإنسان أنه لا يسمع. إنما على كل حال هذا الذي ذكرته ما معناه؟ معناه أن من بخيل. سب... فانه يسبب فتنة للاخرين انا عايز اوصل لكده يعني انا ما بقولش ان ده عذر من المرأة للخيانة لكن يعني اود ان احنا برضه لا هو واضح ان حضرتك لم تقل بهذا آه. انا فقط اردت ان اجعله معنا مضافا إنما انما هو واضح انه يعني تكون فتنة للاخرين نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تسامع الناس بانه قد تصدق على غني انه رجل اعطى صدقته لرجل غني فالمتصدق أصابه غم يا يعني اليوم اللي ربنا يكرمني يطلع إرشين صدقة تروح لواحد مش مستحق إذا أنا عطائي ليس فيه البركة فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرد إليه يصحح لهم المفهوم يقوله له بالعكس سخاء كهذا على الغني ربما علمه هو أن يخرج من بخله إلى السخاء، لا فكذلك لا نفس, نفس المسألة المرأة إذا ما حجبها حجب الزوج عاطفته عن زوجته ومشاعره عن زوجته يسبب لها فتنة إنما لو أعطاها فإنها يعطيها إشباع لكنني أؤكد أن هذا ليس عذرا للحرافات لأنه نعم. قد يقال هذا والله فلان بيسمعني كلمة حلوة لكن أنت لا تسمعني كلمة نعم. حلوة نعم. هذا فرع من الإغال في الفسوق والفجور في المجتمعات جزى الله خيرا فضيلة شيخ حازم صلاح أسماعيل عايزين يعني عايز أقول عنوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسله وصحابي يعني أسلم وقال جمله كانت عجبتني قال جئتكم من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة يعني هذا المعنى لو قدرنا نفعله في وقتنا وجهدنا وملنا ورياستنا وشفاعتنا وإدرنا نتحرك بالجد في كل هذه المراتب في المجتمع ما اعتقدش ان احنا نعاني اللي احنا بنعاني دلوقتي هذا ديننا وعلى وعد بلقاء جديد مع فضيل الشيخ حازم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا ديننا دين سلام نور وهدى